يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشداة ليروا أعمالهم فمن يعمل من يرعه خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره